117. نرفع درجات من نشاء 118. إن ربك حكيم عليم 119. ووأبنا له إسحاق ويعقوب 110. قلا هدينا 111. من قبل ومن كته داود وسليمان وأيوس ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويعنيا وعيسى وإلías كلهم من الصالحين وإسماعيل سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَا مِنْهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 فَإِنَّ يَسْقُرُ بِهَا هَؤُلَاءَ قَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُوَ لَأَكَالَ الَّذِينَ هَادَى اللَّهُ فَبِهُ دَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إن هو إلا ذكرى